أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن لا أحسن من هذا التفسير لو أراد أحد أن اولياء أولياء الله بعيد ذلك إيش يراد عليه لأن الذي أنزل القران القرآن قال هم الذين امنوا وكانوا يتقون وقد أخذ شيخ الزامة رحمه الله من هذه عبارة رقيقة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 كلام الله عز وجل، فيرجع إليهم، لان القرآن نزل بلغة وفي أصله، ولأنهم بعد بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، صح، أصدق الناس في طلب الحق الصحابة بعد الأنبياء، لأن من بعدهم قد يكون يبحث عن عن ما يؤيد قوله، لا ما يؤيد الحق، وهذا كثير في أهل الأهواء وأهل البدع.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 وهذا إشارة إلى موجب الأخ إيه أنت أخياتك هو أنت أو جاء أحدهم إشارة إلى موجب إلى موجب الولغور أحسنت أو لامسهم النساء أو هذا التقسيم فتكون إشارة إلى موجب الغسر واضح